لدول الموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب الدنيا لمن هي في يديه عذاب تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج